بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طب صل لنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وسلم يا جود النور يا صل على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مساله قول الا فان اهل العلم على قولين في هذه المسألة فمنهم من اثب التحريم تحريم بالدلاله ومنهم من اثب الكراهه والراجح الصحيح في هذا الباب أن إسbal الإذار حرام وليس بمكروه فقط، وذلك لأدلة كثيرة من النصوص ومن النظر أيضاً. أما من النصوص ففيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره: أسل الكعبين من الإذار في النار. ولكوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره فلا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا ينزكيه ولهم عذاب أليم المثبل إذاره والمن نام والمنسق سلعته بالحلف الكابر ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إياك وإسبال الإذار فإنه من المخيلة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 وإذا رأى رجلا يعز أو رأى رجلا ينصح في هذه المثلة فإنه يعنفه لا فيما بعض المتأفكرين الذين كانوا يتتبعون رخص العلماء فكلما وجدوا قولا لعالم تدينوا به حتى لو كان على خلاف الجليل وهذه حقيقة مصيبة لأنه تتبع رخص العلماء نهى عنه أهل العلم الإمام أحمد رحمه الله لما قال إذا اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله لكنك اذا انتقيت رخصة كل عالم يعني غلطة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وبناء على هذا المذهب الردي وتتبع الرخص اهدروا نصوفا كثيرة في ابواد كثيرة ايضا فمثلا بعض المتصدرين للدعوة ويعني الشيخ محمد غجالي رحمه الله ومن سار في فلكه زي السلسة القرباوي وامثال هؤلاء الذين يتتبعون الرخص ولا يقفون عند حدود الزليل اقول مثل الشيخ محمد الغزالي. انا اوتي الاذاهبين الى كوريا الجنوبية ان لا يفتو بتحريم لحوم الكلاب فان القوم هناك يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرمه هكذا يقول ويوفي ايضا الدعاء في بلاد أوروبا وأمريكا ألا يسترث وجود الولي لنكاح المرأة قال إن المرأة هناك حرة والمرأة هناك لها تخصية فالمستقلة منذ تبلغ فلا معنى على الإصلاف إن أنا آتي لأخذ هذه المرأة وقل لها لا بد من الولي لإتمام الزواج فإلى إذن إيه أيضا نقول لا نكاح إلا بولي لا هذا الكلام غير وارد على هؤلاء النساء ليش لأنهم عندهم فرية قديمة ويقول يعني أنا لا أؤمن الإسلام واحد على طرشه نصر، وثم بكل أسف يستشهد بقول إبراهيم النظام المعتزل الخاطر، لما أتى على إنشقاق القمر، برغم أن أحاديث إنشقاق القمر متوافرة، يعني تحديد أحد والقرآن أيضاً صار بساعة إنشقق القمر، فيقول الصحابة الذين رأوا هذا الحديث أن القمر انشق فلقتين، فلقت على يمين الجبل وفلقت على شمال الجبل. الو الغايم النظام، الو المعترض لهذا الطبيعي يقول إن القمر لن ينفق لابن مسعود هو فهو مسعود ولا وهذا الحديث وحده لكن المعترض لا معروفين من أجهل الناس بطرق النطق عندهم أي ذكر على الإطلاق، وإذا تجد هؤلاء إذا قرأتم صنفات كل الأحاديث اللي بستكل فيها أحد صاريف الموضوعة ومنكرة، يعني إذا ما خير مس، إذا ما خير فاحن الرجل المشهور اللغة المشهور فاحن كشاف، هذا ما وكان يعادي أهل السنة ويوصف أهل السنة بالحمير المكفى المكفى يعني المبردعة يعني إيه أخبار سيد علي المبردعة وفي أرياض أهل السنة عرضوا فيها أرياض فائية كان يوصف أهل السنة بكل مقفية فيه لو يتطالعت كل الكفاف لزي مختاري لو وجدت أنه جمع كل الأحاديث الضعيفة والموضوع ما يعرف أي شيء على الإطلاق عن حاجة اسمها ولا حاجة اسمها صحيح ولا ضعيف ولا حاجة اسمها بخاري مجل ما يعرفت المثال به على الإطلاق فهذا النظام الجاهل يقول ان الكامرة لم ينسطل ابن مسعود وهذا ابن مسعود هو الذي روى هذا حديث وحده فلم يمكن هذا ويأتي شفر الجاهل من عرضه ايضا مشجل بضاعة هو في علم الحديث تفعله اي فكرة ايضا بكل اسر عن هذا الباب فيأتي بقول ابراهيم النظام ليرد الاحاديث المتوادرة عند اهل السنة والجماعة يقول لا انا لا اكثر اي واحد يرد حديث في الاسلام يا اذا كل انسان يستطيع ان يرد حديثا من لنغيئة السلام ولا يقف صراحةً هو غير يمكن معلوماً من الدين بالضرورة، وهذا لا قائل به. فنحن إذا تتبعنا هذه المثال، وإذا كل إنسان لم يعجبه حديث صارته، لصار الإسلام متروكاً على جملة المسلمين. يعني إذا لو نظرت إلى جملة المسلمين ونظرت إلى جملة الإسلام، لو جملة الإسلام متروكاً بكله، أنت ترى في النصف، وغيرة ثلاثة نصف، وغيرة ثلاثة نصف، الرابع، وغيرة النصف المئة ألف، وغيرة النصف العشرين، خلاص انتهت الإسلام ولم يعد الإسلام حاكماً. المرأة اللي هي تريد ان تنكح نفسها بغير ولي نقول هذا نجاح الغافل عايزة تجفر تروح تجفر تروح في جاهل نحن الليل ان الاسلام جاء ليحكم لا ليعجب فلو جاج ان كل واحد يأترو في نصر لا يعجبه لان يتوبى ايام الجاهلية على خلاف الاسلام يلذا ما فائدة الاسلام لذا الاسلام ما نقل هؤلاء ثم هل نحن فعلا ليس عندنا نص في ديننا يحرم لهم الكلام كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كما في الحديث الصحيح عن كل ناب من اتباع ومخال من الصليب، وهذا حديث جامع من أحاديث عليف الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه أعطى صفة لغير المأكول، ولو أراد أن يعد لغير المأكول لما أقصه عد. يعني لو حبينا نعمل كده لست في كل المحظومات. أنا عندي في بعض الحيوانات ما كان ما كانت معروفة في هذا العرب. فلو أنا كنت ما تمحرف؟ الأسد والضبع والثين والحصو أودعه هاي فوت. كل حيوان آخر ما أصيها عدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى صفة. فحيثما وجد صفة في حيوان فهو راعي مقصود بالتحريف. وهذا أبله. وهذا يعني أكد في مسألة الحظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنهى كل ذي نادر من استبعاد ومخالفة طيب أقول لأ الجماعة قرئ ياتي الكلام. وأنت رايح تدعو الإنسان ما في زعيم سفهون على الإنسان بتركه لبناء بنائه عندهم الكلام. وهكذا في كل لا هذا كلام كلام على خلاف ما السلف كلهم. على ثلاث مائة وثلاثة جنيه. ترى أيضا إحنا لما نأتي على هذه الأحاديث ونفشيها في الناس، بعض الناس يقول لك هذا في قصور وهذا تشدد. لا أنا أقول لك يا حبيب، في صحيح البخاري مثلا امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي شعرها يتمععون. يتمععون يعني يصفق له أحدهم. ومع ذلك البنت دي كانت سليل ليل زفت. أمها بتهيئ. بنتها ليه تزدف الى زوجها طب حنزتها ارعب ولا حنزتها نص شعرها رايح. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تبتك فيه ان ابناء بنتها شعرها بيصد فهل ممكن نصروا شعرها لنبثها باروكا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال جول مع ان في ناس الان بيصدق بالبروكا يقول لك فرما تزوجها لما تزوجها جاي. لأن هي إيه؟ لا تتجمل إلا لزوجها والتجمل للزوج ما تعالي الألفة والمودة والرحمة والعصرة والتعارضة والكلام دا تقول لزياد صديث ليل الزفاف في ليلة الزفافية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكر عن مرأة وقالته بل هناك ما هو أسد نزال وهو في المخالي أيضا أن مرأة كانت معسدة في العدة تعرف المرأة المعسدة لا تتزير في خسرة العلم وقالت لا تخط كحل ولا تخط عصر ولا الكلام دا فجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتها اللي يتفتها في تكاد عينها تذهب اصابها مرط لعنها وعنها هتروح فممكن تكتحل من ذا العلاج اه ده اظن ان يعني بي ضروره هل يتفلم كرحل من ذا العلاج فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو ذهبت عينه احنا لو افتحنا الفتوى جيه لك هو ده تسد يتنصع الكلامنا ولي فتوى نريه عليه وسلم يقول لا وان ذهبت عينه فمسألة القشور أحاديث نقض حدة القشر دي ما هو القش وما هو النب وهل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نسمى بقش على المعنى الدارج عند الناس معنى قش يعني لا فائدة منه مثلا أو لا قيمة له هذا الكلام غير موجود ولا يقوله إنسان يؤمن بالله عز وجل ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة له حتى في المستحبات ما يليق أن يقول قش على اعتبار القش المقروح عند الناس. ثم إننا لو رجعنا وعلى فيلس تنجز سميناه قصرا فإن اللب لا يحيى إلا بفش فحياة اللب وجود القص وين أقولوا لي أي ثمر في الدنيا هل نبت الجلفش يعني المولد البرتوان والكلام ده لو, لو, لو أنت كده عريسو كده من القص بتاعه ينبت كوز الدورة لو أنت خدت ده ينبت الشادر لو أنت خدت القص وأنت اللحاء ينبت أبدا إذا لا حياة لللب إلا بفش فالقصبة باتت أهمية بالنسبة للقلب، فهذه الأحاديث يقولون عنها كشوف، ويقولون أيضاً عن تسوية الصف وإيقاف الناس في الصفوف الكلام تدليم الكشوف أيضاً. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسوية الصف لا تصفون، لا تسوون بين صوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهه. فتخيل الاختلاف الوجوه مبني على اختلاف القلوب وتنافرها. فيكون تنافر القلب سببه عدم تسوية الصف. بين القصر اللي هنا. هذا نبه من كله واحدة اعفاء اللحنة عنده من القشوب يقولك المن للألب طيبه القلب ده اللي هو ملك الفجن لا يأمر الجوارح إذا كان إذا كان قد اشتد عجمه ويعني لم يتشعب في أودية الباطل والضلال لا تشكي أن القلب سيأمر بالحسن ويأمر بالمعروف إننا القلب الذي لا يأمر الجوارح بتقوى الله عز وجلبي قلب في خلال قل كلما كان صاحب عزيمة امر الجوارح ان الجارحة انما تستفي قوتها من القلب. الجارحة تستفي قوتها من القلب. فاذا عزب القلب على شيء انفعلت له الجارحة. انتخيل الانسان بيعم بيعمل يفعل المعاصر. كل معطية يجدها يقترف. فاين قلبه? واين عزم قلبه? القلب مغيرنا. تمام. المهم القلب ويهمل ما اللي الهادي الظاهر هذا رجل غافل عن معنى عمل الخلف غافل عن معنى عمل الخلف لم تكن اللحية أبدا من القشور وإن لماذا فستق علماؤنا الذين حذكونا نحاهم لما تقرأ بأبواب الشهادات في كتب الزوض الطرق القديمة كتب العلماء يردون تهادة حليف اللحية ليه قال لك لأنه مرتكب لحرام والذي يرتكب الحرام مرتكب لفس وهذا أظهر هذا الفس اظهره يعني مش وراء جدار ويعمل معطيه لا ده دار الناس ودار الله كمان. في يقول لك ايه ترد هذا ولا تكمل هذا ارجع لكن الان طبعا احنا ما نستطيع ان نتبنى هذه الفدوه ليه لان عمه البلوى دي حكم اللحى ولو اننا اردنا الشهادات بسبب حلق اللحية للسد بها بالشهاده تقريبا واخذت فراء المصلحه ان تقضي قبول شهاده على بعض وهذا لك لكن انا اريد ان اقول الذي اتخذي انه لم يكن لنا القشور ابدا حلق اللحية حتى يكون فيه العلماء هذا الكلام الشديد فمسألة القشور ما عندنا في ديننا فش افضل واذا تلمنا بهذه التسمية فنقول لا يحيى اللبه الا القشور فناكي على مثال فشان الازهار انه وبقولك انها فش فاختج الاسفيخ الملصور الذي ذكرته آنفا بان الاسدال المحرم للخيالاء اما جديد الخيالاء اللي كان يعني عادة الناس الاشابر كده يطولوا الهدوم ويطولوا الملابس اللي كانت عادة يعني خلاص اذا مشي الناس على عادته ليه ان الناس بتعتبر ان اقتصر السياد اللي تقيم ونزال الناس يتهدئون للذين يقصرون سيادهم والذريب العجيب في المثالة انه يحتج بقصة منكرة ضاطلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب يقول ان الاصالة الاجهار كان شارك العظماء زمان وجاء قصة جبل ابن الايهم ان هو رجل كان مختلف في اسلامه اصلح يعني ابن عساجل يقول لم يسلم وكذلك ابن عبد الواحد ايضا قال لم يسلم وبعض ابن كثير قال قيل انه اسلم فهم مختلفين في اسلام جبل ابن الايهم كان رجل المصرانيق فقيل انه اسلم فالقصة بتقول تقول ان جبل كان يقف حول الكعبه وكان هناك رجل نصرى رجل اعرابي وراه فجبل ان طول هدومه اجاره فالاعربي داس على ايه داس على ازار جبل فجبل ايه استدار ولكنه انا الاعربي ما قصدتش برضه وكمان وايه وعجب فازاي بقى يضربه فقام ورضه جرب كده وراح منين من عمر ان ده ضربني ازاي وانا جبل ابن الايه عمو الكلام ده واخذلك فقال له انه ضربني الامر ثلاثة وانا ضربته الم قال له عمر ايه انفنه بدلاه واذا كان ضربك الامر زيادة اديهم لي وخلاص فهذا الحكم الذي يعجب جبل ابن الايه واخذلك تغضب والتحق بالروم وتنصر خلاص كده تغطير الشيخ في الحكاية قال لك ان عمر الخطاب ما قالوش اخي اصطر هدومك واخذلك صارب على ان يأكل له قصر رأى إذارك لأدل على إنه أثره على طول الإذار وإن هو أيه يعني برضو المكساب المسألة على تسال الرجل إيه كبارة القصة لم تصح أفضل القصة دي لم تصح أفضل إنما الذي صح هو الذي نقراه في صحيح البخاري أن عمر بن الخصاب لما على سماء الغلام والغلام بقى بعدما يتواقح الباب نظر إليه عمر في أيدي إذاره يا الأرض قال رد علي الغلام وعمر الخطاب بيعاني من سكرات الموت وراجل بقى مصعود وهذاك ثم يكون رد علي الغلام جاء لو كان قسر ولا كان امر بسيط كان عمر ثبث وهذاك إذ لهذا الغلام مندوح انه هو يطول ولا يطول لكن كل عمر الخطاب في هذه الحالة التي يعثر على نسل صاحبها انه لا ارد معروفة عنها على المنكر يقول لا ارد علي الغلام ويرجع الغلام يقول لي ابن اخي ارفع اذارك فإنه أبقى لثوبه وأبقى لربه هو ده صحيفة عن عمر وعند يحتاج عن عمر وفيه أثر أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رواه ابن أبي في بيكتال المثمن عن خرسة ابن الفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا وقد أطال إزاره قال له أحائض أنت فقال يا أمير الأمنين وهل يحيد الرجل قال نعم لما أثمرت إزارك لأن إزار الإزار لا يكون إلا للنساء واخبرت قال فأتى عمر بن الخطاب حيث قص كده وقص ما زاد عن الكعبين قال خرشات ابن الحر فكأني انظر الى خيوف الاذار على عقيده يبقى الامر ده لو كشور ولا كده كان عمر المخطر يبوض بهدوم ويقول الصهالف تمام هذا الصحيح عن عمر ابن الخطار رضي الله عنه انه كان يمتر هذا وهو مد مد مد هذا الرأي متناشي مع الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسلال الإزار والعلماء بيقولوا من علامات الكثيرة ما توعد صاحبها بالنار او باللعب او بالضرب او ما اتبه ذلك فاي نص تتجد فيه دواعز بالنار يبقى في بباب الشباب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسفل الكعبين من الإزار في النار فلو كان عمرا مستحبا او كان فيه مندوحة للرجل انه يفعل لما توعد فاعله بالنار لا يتوعد بالنار الا لتارك الواجب من ترك الواجب توعد بالنار لكن واحد عنده فسحة والشرع الزر فسحة لماذا يتوعد بالنار اذا الذين قيدوا هذا الحديث اسفل كعبان الزارفة في النار قيدوه بالحواء زاره من الخيالاء لم ينظر الله اليه فانا كمت من الخيالاء دي تصبح أن تكون قيدا لهذا الحديث العام أسفل الكعبين من الإزارة في الناس قال لك الأنفة من الحديثين عبدو أضعب كالآن أسفل الكعبين من الإزارة خيالاء في النار. قال لك بكده بإيه تلفائن الأحاريث ويستقيموا معناها نرجى بقى لأقول أهل العلم هل فعلاً يصبح أن نحمل المطلق المقيد في هذا الالباب العلماء قالوا إذا حمل المطلق المقيد له أربع حلاس من بين الاربعه دول اذا اختلف الحكم واتحد السبب في ما بين الصيد او في حص الماء فلا نحمل المطلق على المقيد يعني قال لك لو في حديث اتى بحكم بالحرج خلاص نصا نص مطلق ونص مقيد النص المطلق اللي هو ليس يعني لم يقيد صفة يعني احنا مثلا لما نقول فتحرير راقبة مؤمنة يبقى لا يجزئ تحرير الراقبة غير المؤمنة ليه؟ لانه قيد سفر الايمان خلاص كده؟ غير لما نقول فتحرير راقبة تحرير راقبة صار مطلقا يبقى اي راقبة تجزئ راقبة كاسبة راقبة مؤمنة زكف انسى حر عبد كبير صغير راقبة خلاص لك إذا قيتوها بذكر الإيمان يبقى لا يحل إلا القيد الموجود في المرض كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة فقيد نفي النقاب بالإحرام خلاص لكن لو قلنا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفة زي يبقى هذا يتمنى الحل وليه الحل الحرف. بالحرم لكن لك لما قال المحرمة فقيد الحكم بهذا كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا اذا مات ابن عادة من قطع عمله الا من ثلاث. ولد صالح يدعو له فكل صالح اخرجت الولد الفاسد فالولد الفاسد لا يعني ينفع والده يبقى ولد صالح لكن لو كان النظر ولد يدعو له يبقى اي ولد فاسد والله صالح وخزنك. وبعدين ولد اخرجت غير الاولاد يبقى ابن خاله ابن عمته والكلام ده هو لا ينفعوش دي الولد ليه لأن قيد المسألة ايه دي الولد اي الذي ينتبه ايه لا ابيه فالحكم فال ال ال ال الذي اكى مقيدا بالاموصوف والحكم انما يتنزل على صفته بشنات الايه المطلق المطلق الذي لن يحد فالنبي عليه الصلاة قال كما في الظنن ابي داود اثلوا الكعبين من الاذاري ففي النار ومن جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه النص كده كله على بعضه مش حديثين لا حديث واحد اسما تعبين الاذار تكلا ومن جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه اصبح عندنا مقطعين حكمين الحكم الاول اللي هو ايه اسما تعبين الاذار تكلا والحكم الثاني من جر ازاره من الخيلاء يبقى نفهم من كده ان الكلام الاول ينزل على غير الخيلاء وإن لما كان لذكر الخيالاء في الشفط الثاني اي معنى وهو في التحلام يعني أثفل الكعبين من الآذار ففي الناس ومن جر إذاره من الخيالاء فلما ذكر الخيالاء في المنطع الثاني وما ذكرها في المنطع الأول علمنا أن القذب من المنطع الأول أن يكون الجر بغير خيالاء خلاص طيب هل الحكم واحد في المنطعين ولا مختلف الحكم مختلف الحكم الأولاني في النار والحكم الثاني لا ينظر الله إليه خلاص كده يبقى اختلاف الفقمة ولا مستحب اختلاف الفقمة خلاص طيب السبب متحد ولا مختلف السبب متحد وهو الجر الجر في الحالين وإثبات إثبات الإذار في الحالين الأولاني أثبات الإذار في النار والثاني أثبات الإذار خيالاء ما لا ينظر الله إليه يبقى السبب متحد وهو الجر أو الإثبات والحكم مختلف إن الأولان في النار الثاني لا ينظر الله إليه قال العلماء علماء العصول إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يؤمن المطلق على المقيم إذا كل واحد يجاه منفج فمن يفعك بقى ما أنا أقول إن حديث من جرى إذاره من الخيلاء مقيد بحديث آه حديث آه أسفل كعداني من النار في النار مقيد بحديث من جرى إذاره من الخيلاء لا حديث واحده ولا حديث لوحده وقد صرح بهذا الإمام الزاهري رحمه الله في كتاب سير على النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد ورد حديث اللي هو يسج عليه أيضا الذين يقولون بعدم حرمة الجر مطلقا إلا إذا كان صلب الطيلة. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على ثبت الشيخين. وهو يرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم. عن عمر بن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار جديد يتفاقع تفاقع لسناشك بسرعة كذا لسناشك في الحيل وياه. وخذلك. فقال من؟ فقلت أنا عبد الله. فقال إن كنت عبد الله فرفع إزارك. قال فرفعته. قال زلت. قال فرفعته إلى نصف الثقب.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 الصحيح ولكن بغير هذه بغير, بغير هذا التمام وهذا السياق كل من جرى إزارنا خيالا لن يظهر الله أي أبو بكر الصديق قال إن أحد شقيق إزار يسترخ وأنا تعاند قال لا إنك لست مما يلحق ذلك فأن إذا جاء ما فعلت خيالا يدور وهذا من أعجب الاستجابة أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يعرفه ويعرف سيرته يستحيل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 وفترقات ابن سعد ايضا بثمت في الواقلي احمد بن عمر الواقلي وهو متروك قال عن عائفة رضي الله عنها قالت كان ابو بكر رجلا نحيفا يسترخي ازاره من على حكوه لانه نحيف فيقوم ازاره ينزل ايه من فيقوم يتعاهد ولداته يقول ان احد شقين ازاره مش كله ولا يتصور واحد يفصل الهدوم يطول شق ويرفع شق لا يقول إن أحدا شقا إذار يسترخي وعليه السيد فتعهد أي بسده إلى أعلى واختلق. فهل يقاس على أبي بكر الصديق أولئك الذين يرخون أذرهم عمدا يروح للمون التال وقول له هاتها الحد الأرض ويجيب بقى بالمنظورة كذا الحد الأرض وإيه هل يستوي هذا الذي جر إذاره عمدا مع أبي بكر الصديق الذي يسترخي إذاره بعدما تده مسجولا فوق الكعبين ثم إنه يتعاهده فوق ذلك هل يمكن لصاحبي يعني نظف وتأمر ويعرف معنى القياس ممكن يقيس اولئك الذين تعملون على هذا المعروف هذا القياس كما يقول علماء من اضطر القياد على وجه الارض ليه لان القياس النقيب على النقيب وانما القياس اصوح انما يقيس النظير على النظير للاشتراكة في عدة الحكم فما في اي وجه سبه بينهم الاثنين بين ابي بكر الفضيط الذي قال انني يعني أتعهد فنرى يا لله كلامه قال له انك لست ممن يفعل ذلك قولا ولو سلمنا بهذا لو سلمنا لما بك الصديق شد إزاره وقوي يعني جر إزاره فهذا مستسنا للنص إلى هذه خصوصية لما بك الصديق وإلا لماذا لم لماذا فرق بينه وبين ابن عمر في اصل مسألة لو كان الحكم عام يشمل الجميع بدان يتفقد لاردات العمل الخطا واذا عبد الله بن عمر فلما قال عبد الله بن عمر زيد ارفع ازارك رفع ان زيد حتى اوصل نفسه للسفاد فدل ذلك على انه خاص بادبته الصبيه على التسريب على التناجر يعني ان هذا خاص بادبته الصبيه هو بيمار عن ولاء يا عم طيب لو سلمنا لو سلمنا ان الامر كما يقولون من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه هم اخدوا الحكم بالجر عن طريق ايه قالت عن طريق المفهوم ماهو النص يا منطوق يا نفهوم كل نص له منطوق ومنطوق الا اذا كان المفهوم هدر لعلة اخرى خلاص يعني مثلا قلت لك اكرم جارة ده منطوق الكلام الامر التاعي لك اكرم ايه جارك طب عكس الكلام ايه لا تهم جارك. مش كده يعني فصف من الكلام يفهم من الاكرام انك انت ما تضربوش لا كده ما تطردوش بالرغم ان انا لم ابص على المسألة دي لكن كلمه اكرم جارك مفهومها انك انت تسعد كل شيء يكرمه بتسعد اولادك اكرم جارك ازاي مش هقول لك مثلا اكله جربه وبيته وبعدين تفتحه مش عارف ايه بشعر جاعتين لك بقى تكرمه زي. لكن يفهم من كلمة اكرم جارك من هذا الامر ان كل باب يدخل كل اكرام تعملهول يبقى نفهوم النص اكرم جارك منصوف النص اكرم جارك ونفهومه مفردات الاكرام وهذا لك زي فالحديث يقول من جر ازاره من الخيلاء قال لك بقى نفهوم المخالفة ومن جر ازاره بغير الخيلاء جار همان يبا ايضا هو اخذ الحكم الساعة بدليل المفهوم والعلماء بيقولوا اذا تعارض منصوق ومفهوم يقدر المنصوق قدم المنصوق على المفهوم والاحاديث الناطقة بتحريم الاسبال اكثر من 15 حديث فانا لو جاز لي ان انا انصب التعارض ما بين النصوم لا واجب علي ان اقدم دلالة المنصوق لصراحتها على دلالة المفهوم ايه دلالة المفهوم لا حص فإحنا لو قلبنا هذا الحكم على أي وجه كان لا لاخرضنا بمنع إثمال الإذار خلاص؟ بالإضافة لأن إثمال الإذار فيه تشبه بالنساء كما في حديث ابن عمر عند أي داودة والنتائي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم من جر إذاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيام قالت امه سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرة اي فوق القدر ما الم... الاصل يعني هو الاصل ايه؟ ان يكون فوق الكعبين بالصدر تعال الكعب اللي هو العظم الناتئ في اسفل من الرجل فوق القدر ده الاصل يبقى هنفترض ده العظم الناتئ اهوه؟ ها؟ يبقى الاصل الاذاب يبقى الحاجان فامه سلمة بتقول ايه؟ يا رسول الله ماذا يفعل النساء بذيولهين قال يرخينه شبرة يبقى اذا من اول الكعبين ان المرأة ايه تطول كده خلاص كده الاحجار كان على الارض لا. ام السلم قالت ايه اذا تنكتف اقدامهن برغم النساء بله قال لك تنكتف قال يزد له زراعا وهزلك يعني يرخينه زراعا ولا يزده يبقى اصل الفكر اصل الحكم ايه? ان يكون الازار مسجودا فوق الكعبين ثم رخف للنساء. يبقى اصل الحكم لكل الرجال ثم رخف للنساء حتى لا تنكشف اكدامهم لان المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة فاذا خرجت اكتشرفك الشيطان. يبقى اذا الرجل الذي يرخي ذيله متشبه بالنساء وانت لما ترى اشجاء رجال والنساء تضرق يعني تطلب كثيك عجلة. المرأة لبث زي الرجل على السن والراجل نبس لبس المرأة على السن تلاقي المرأة نبسة جيدة لنف السن معين المفروض الغير يعني كيف المفروض إذ إذرة الرجل كما صلى الله عليه وسلم إذرة الرجل إلى أنصاف ساقين وحسنة. والراجل بجرجر بيدور زي ايه؟ زي السن إذا إطالة الايه؟ إطالة الإزار هذا فيه تشبه بالنساء بالاضافه لإن أيضا إطالة الإزار حتى لو كلمنا للقائلين بمسألة الخيالات بيقول أنه ينبغي أن يمنع من الجر سبا لذريعة الخيالات لأن الجر مستوجب للإسبال والإسبال مظنة الخيالات. لا فيما في إذا كان في عرف الناس ان الـ الـ يعني تقصير الثوب مس، هم بيعتبروا أن تقصير الثوب مس والناس يعود يتفرجوا عليه والترياء عليه ويقول لك انت كده لازم تبقى صاحب قيمه كده قيمه يعني ان هدول يتجرجل على الارض فهذا كله باب الى الخيانات وقد جاءت السريع في نصوف كثيرة بسد الذريعه سد الذريعه وايه يعني الشيء قد يعني شيء لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته انما يكون منهيا عنه لما يؤدي الى الفتاد خلاص فتدا الذريعه ان يؤدي الى الفساد قبل ذلك يبقى أصل الـ الـ هذا الباب كله أو هذه القاعدة ال الأصولية وهي أحد الأدلة في أصول شرط في أصول الشرط أربع أدلة متفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس ويتناه أدلة أخرى مختلفة في الحتاج بها اللي هي عمل الصحاح والاستحسان والصحاح يثبت الرائع وفعلنا قبلنا والعرف وثبت الرائع وأخذلك فثبت الرائع ذا لا يكون الحكم في الأصل محضماً لجاست إنما لما يؤدي إليه من الفسدين النظر النظر إلى المرأة الأجنرية ليس محرماً لذاته إنما يحرم لما يؤدي إلى الجنة لأجهد رخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنرية في حال الكتبة وإعلامات يقولون ما منع سجله الزريعة يباحه للمصاحة الراجعة فالنظر منع فجا لجميع الجنة لكن لما كان النظر الى المرأة وحتى ما يعني لا يطلقها بعد ذلك ويرجى زي مومة بينهما قيل له انظر هرى؟ مثلا اتقاع مواطن الشبهات لسلامة العرض الاسهار في الزواج لسلامة العرض لما احنا بنجوز اثنين ونشر هذا الزواج على جد ما فيش حد يطعن في عرض المرأة والعرض الرجل بخلاف ما إذا اثنين اتجودوا سكيتي جدا واختلت الناس تقول ده دا داخل البيت ده يعني ليه أيوم يطعانوا على عرض الرجل والمرأة أيوم يقول لك لا نعلم البيتشار لأجل هذا فالإثبال هذا الإثالة للإثار وإن لم يكن للخيلاء في الأصل فإنه في نهاية الأمر قد يؤدي إلى الخيلاء إذا كان الأمر كذلك إذا يمنع سداً لليه سداً للزريعة بالاضافة لي ان اتبال الاذار تعلق النجاس للاذار وقد رخص للنساء علشان المرأة بتطيل ذنها يشب يجرع رخص للنساء عقوان سعر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسالة ان المرأة ممكن يمر سوضوها على النجاش خارة صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده خلاص يلقى هذا بحكم خاص مين قص ايضا بالنساء لان المريض رخص لهن ان يطلن ذيولهن من شر الى زراع فنظر لان هذا ممكن يتعلق بالنجاة اهدى لهم حكم اخر خاص بهم فالقصد اخوان مسألة اسمال الاجارة هذه كبيرة وهذه محرمة والعلماء الذين قيدوا بالخيلاء لم يكن عندهم حص في نسي هذا التقييم طيب العلماء على قولين قول الاولاني بالتحريم الصحيح والقول الثاني وهو الكرام